بسم الله الرحمن الرحيم الله وانقوم العجب ان قرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقصد أرض منهم وإن ذا كتاب بل كذبوا في لَمَّا نَجَاؤُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ vì ta كيف vùng والأرض مددناها وَأَلْقَيْنَا رال كل عبد منيب ونزل وحب الحصيد الينا به بلده البيت كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وَأَصْحَابُ رَسِيلِ وَثَمُودَ وَأَنْبَابُ بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه وانو في خوف وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما القيام في جهنم كل كفار عنيز، <تصفيق> القيام في جهنم كل كفار نار عنيد منع للخير الَّذِي لا اله الله اله الى ان في قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال يقوم بالوعيد لا يبدل وتقولها من مزيد وأزلفت الجنة للمستقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالضيب وجاء من خاشع ما نن في لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم كنا قون ولهم منقرن أشد اشذب منهم ضوق جو ثم قاموا في بلادها ما هو شهيد؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. تي ام يوم على ما يقولون وتبح بحمد ك قبل القلوب الشمس وقبل الغروب تصبر على ما يقولون وسبح بحمد رم. قبل قلو الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأذبار السجود واتمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج أعلم بما يقولون